بُوكتو. ستة وعشرون. ستة وعشرون. في الطبيعة. في الطبيعة. La أترى ذلك البرش؟ اترى ذلك البرج؟ شو ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ شو تلك القرية؟ تلك القرية؟ شو ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ شو <تصفيق> أترى ذلك الجسر؟ <تصفيق> أترى ذلك الجسر؟ شو تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ سيُبيردو <تصفيق> يعجبني ذلك, يعجبني ذلك العصفور تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجره هذه الصخرة تعجبني هذه الصخره يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. تييو تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. أنا أرى أن هذا جميلاً. أنا أرى أن هذا, أرى أن هذا ممتعاً. أنا أرى أن هذا رائعاً. أنا أرى أن هذا رائعا <تصفيق> أنا أرى أن هذا قبيحاً. <تصفيق> أنا أرى أن هذا قبيحا. <تصفيق> <تصفيق> أنا أجد أن هذا مملاً. أنا أجد أن هذا مملا أنا أرى أن هذا فظيعاً. أنا أرى أن هذا فظيعاً.